التسجيل مئة وتسعة استمع إلى النص ثم املأ الفراغ بالكلمة المناسبة عرفت الحضارة الإسلامية بالإبداع العمراني الراقي ومن رأى المسجد الأموي عرف رقي البناء الإسلامي في العصر الأموي أما العصر العباسي فقمة الحضارة فقد برز علماء في شتى العلوم، وأنشأ حضارة علمية خالدة،